فيما اذا كان المبيع عينين فتلفت احداهما وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء يعني اذا باعها وهي حامل ثم زاد الحمل مثلا قال هي لم تتغير مثل ما لو كانت حائل لأنها ما تغيرت القيمة فله الرجوع فيها مثل لو باعها وهي حائل وأراد الرجوع فيها وهي حائل يعني بدون ولد لأنه ينظر للقيمة إن تغيرت القيمة فالمفلس له حق لأنه لا يهدر حقه من أجل حق صاحبه فإن لم تتغير القيمة فهو يرجع فيها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل يجوز ان يدفع الرجل زكاة ماله لمن عليه دية قتل نفس خطأ اولا دية الخطأ على العاقلة وليست على القاتل خطأ فدية الخطأ على العاقلة فلا تدفع الزكاة للقاتل خطا اذا تحملت عاقلته الديه لانه لا شيء عليه ولحكمه جعل الشرع ديه الخطا على العاقله لان الخطا يحصل من كل انسان وليس فيه تعمد والخطا يكثر عادة فاذا حمل المرء ديه الخطا تكلف وحمل كثير ربما يحصل عليه ديه ثم ديه اخرى ثم ديه اخرى وكلها خطا ما كان يقصد فالعاقله تتحملها فاذا اجبر بها ولم يوجد له عاقله فحينئذ يجوز ان يدفع له من الزكاة لسداد ما عليه لانه يعتبر من الغارمين يقول السائل صليت الظهر والعصر والمغرب ثم تذكرت أنني على جنابة من الصباح عليك الاغتسال وإعادة الصلوات التي صليتها وأنت على جنابة لأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الفجر إماما ثم خرج رضي الله عنه خارج المدينه فجلس يقضي حاجته يبول فتذكر ان ان عليه اغتسال وهو لم يغتسل فعاد الصلاه رضي الله عنه بعد ما اغتسل ولم يأمر من صلى خلفه باعاده الصلاه فهناك فرق بين من صلى ناسيا للوضوء او صلى ومعه نجاسه ناسيا للنجاسه فمن صلى بدون وضوء ناسيا لحدثه ثم ذكر او صلى وعليه اغتسال وهو لم يغتسل ناسيا فإن عليه إعادة الصلاة وأما من صلى حاملا للنجاسة ناسيا لها فلا إعادة عليه إن ذكر وهو في أثناء الصلاة تخلص من النجاسة بأي طريقة وإن لم يذكر إلا بعدما انتهى من الصلاة فصلاته صحيحة والحمد لله يعني يذكر أن في ثوبه نجاسة أو في سرواله أو في قميصه نجاسة وكان في نيته أنه إذا توضى يغسل النجاسة لكنه نسي توضى ولم يغسل النجاسة فصلى ثم ذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة وإن ذكر في أثناء الصلاة تخلص من النجاسة فإن لم يستطع التخلص منها انصرف واستأنف الصلاة بعدما يتخلص من النجاسة يقول السائل نحن على سفر عن طريق البحر ومده السفر يومين في البحر فما كيفية الصلاه طوال الطريق لكم حق القصر ولكم حق الجمع ان شق عليكم صلاه كل في وقتها فإذا تيسر بدون أي مشقة الصلاة في وقتها فيحسن ألا تجمعوا وإنما لكم القصر ما دمتم في البحر مسافرين فلكم القصر تقصروا الرباعية ركعتين والفجر والمغرب لا تقصران وإن جمعتم فمن حقكم إذا كان فيه مشقة عليكم في حصول الماء أو في التعرف على القبلة أو نحو ذلك فلكم الحق في أن تجمعوا لأنكم مسافرين وفي اثناء الطريق وإن لم يشق عليكم صلاة كل فرض في وقتها فلعله اولى لكم أن تصلوا بدون جمع قصرا بدون جمع يقول السائل كم حركة تبطل الصلاة ما في حركة معدودة يقال اذا تحرك ثلاث صلاته صحيحه واذا تحرك اربع صلاته غير صحيحه اولا انه يجب على المسلم ان يخشع في صلاته ولا يتحرك فان تحرك حركة لحاجه فلا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي وعائشة بين يديه فإذا أراد أن يسجد فالمكان ضيق غمز رجلها أو شيئا من جسمها فتكف رجلها ليسجد عليه الصلاة والسلام وحمل صلى الله عليه وسلم امامه بنت زينب ابنته رضي الله عنها وهي صغيرة فإذا أراد أن يسجد وضعها فإذا أراد أن يقوم حملها فهو عليه الصلاة والسلام يتحرك هذه الحركات ولا تؤثر على الصلاة والذي ينبغي للإنسان ان يقلل الحركه ما استطاع مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي وهو كثير الحركه فقال عليه الصلاه والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه لكن قلبه ما خشع فجوارحه تتحرك يقول يقول يقول السائل ما كيفية بيع السلم بيع السلم ان يبيع شيئا موصوفا بالذمه بثمن حاضر يكون الثمن مقدم والمبيع مؤخر ويكون مضبوطا في الوصف فمثلا يبيع عليه بر مئة صاع من البر مثلا سفة كذا يسلم هي بعد ستة أشهر ما عنده بر وإنما يريد أن يزرع وليس من بيع الغائب او المجهول لان هذا موصوف في الذمه والثمن مسلم في المجلس فيبيع عليه مثلا مئة صاع بمائتي ريال مثلا يسلمه المائتي ريال ومئة الصاع بعد فتره والفائده من هذا ان كل واحد من الاثنين مستفيد باع شيئا مؤجل واخذ الدراهم يستفيد منها والمشتري اشترى مئة صاب مئتي ريال بينما لو كان البر حاضر ما حصل له الا بثلاثمائة ريال او اكثر فكل واحد من الاثنين مستفيد وهذا البيع السلم كان موجود في الجاهلية واقره الاسلام يقول السائل هل يجب على المعتمر طواف وداع وهل يجوز لي أن أقدمه على صلاة الفجر وأغادر مكة بعد صلاة الظهر اولا طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوبه وبعض العلماء يرى عدم الوجوب ثم عند الجميع فيما اعلم انه لا فدية في تركه حتى من يرى الوجوب يقول لا فدية في ترك طواف الوداع للمعتمر ثم قول الاخ هل ان اقدمه قبل صلاة الفجر والسفر بعد صلاة الظهر نقول لا يا اخي هذا وقت طويل فيحسن ان يكون الوداع في اقرب وقت الى السفر تستطيع ان تودع بدون مشقة اذا قال مثلا ما استطيع ودع بعد الظهر لانه شمس وحر نقول ودع قبل الوقت الذي تستطيع تستطيع الساعة 11 ما تستطيع ودع الساعة 10 وهكذا يعني حسب الوقت الذي لا يشق عليك يقول السائل رجل كان لا يصلي بعض الاوقات ثم تاب الى الله وصار يحافظ على الصلوات فهل يقضي الصلوات التي فاتته مع العلم بانها كثيره وهل يقضي الصيام الذي افطر فيه في نهار رمضان عمدا اولا على المسلم الي يقصر في الصلاه المبادره بالتوبه إلى الله جل وعلا فإذا كان قد تاب فعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي وفقه للتوبة لأنه مولو مات وهو تارك للصلاة والعياذ بالله فهو على خطر عظيم إذا كان يترك أوقات ويصلي أوقات وإذا كان تارك للصلاة بالكلية فهو كافر والعياذ بالله وما دام أن الله فتح قلبه للرجوع والندم فعليه أن يحمد الله جل وعلا وأن يكثر من نوافل العبادة شكرا لله تعالى الذي وفقه للتوبة قبل الممات ولا يؤمر بقضاء ما فاته لأنه لا يدري هو لو ترك صلاة أو صلاتين أو يوما أو يومين قلنا له بادر بالقضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك لكن هذا عليه سلوات كثيرة يقول تزيد عن ألفين صلاة هذا لا يؤمر بالقضاء وإنما عليه التوبة والإكثار من نوافل العبادة والله جل وعلا يتوب على من تاب يقول السائل والدتي كانت تصلي وأصيبت بشلل نصفي فأصبحت قعيدة على كرسي ولا يوجد معها أحد في معظم الوقت فكيف تصلي مع العلم بأنها أصبحت غير قادرة على قراءة الفاتحة وتتوه في أثناء الصلاة ومع ذلك أخذتها لتعمل عمره وهي لا تعرف شيء إلا أنني فعلت بها ما يفعل المعتمر فما موقف العمره وما موقفها في الصلاة إذا كانت تدرك الصلاة ولكن يشق عليها صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها فلها أن تجمع ويشق عليها أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها فلها أن تجمع لها أن تجمع إن كانت تدرك أما إذا كانت لا تدرك ولا تميز فلا يجب عليها صلاة ولا تصلي ولا تؤمر بصيام وهي لا تدرك ولا يؤتى بها للعمرة لأنها ما دامت لا تدرك فما تصح العمرة منها لأن العمرة لازم من النية ونية الصبي ينوي عن وليه وأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة من يصلح أن ينوي عنهما غيرهما فيشترط لصحة الصلاة وصحة الحج وصحة العمرة وصحة الصيام النية يعني إدراك الفعل ونيته تقربا إلى الله أما إذا كان لا يدرك ولا يعرف الوقت يقال له صل يقول نعم ولكن ما يدري ولو قال الله أكبر استمر على تكبيرته أو ربما يتكلم وهو يصلي هذا ما يجب عليه صلاته ولا يلزمه لأنه إذا فقد العقل والإدراك سقطت التكاليف الشرعية كلها إلا ما يتعلق بالمال زكاة ماله يؤديها عنه وليه والنفقة التي تجب عليه مثلا لزوجته أو زوجاته أو أولاده ينفق عليهم وليه من ماله يعني الواجبات المالية ما تسقط عنه وإذا كان مثلا ما حج الفريضه فيرسل من يحج عنه من ماله وأما التكاليف الشرعية الأخرى كالصلاة والصيام مثلا فهذه لا تجب عليه وتسقط عنه إذا فقد الإدراك والأعمال الصالحة بحمد الله تجرى له ما دام حيا حين حال كونه مواذبا عليها في, صحة في حال صحته وإدراكه فالرجل مثلا إذا خرف أو المرأة أو فقد الوعي أو صار في غيبوبة ما يدرك صلاة ولا صيام ولا غير ذلك هذا تجرى له اعماله صالحة بحمد الله وإن لم يعدها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما تقول السائلة احافظ على الصلوات ولله الحمد ولكن تمر علي بعض الظروف الصعبه وفي بعض الاحيان ادعو ادعو الله عز وجل ان يدعو الله ان يموتني فهل هذا جائز هذا غير جائز ما يجوز للمسلم ان يدعو على نفسه بالموت ولا يجوز له ان يتمنى الموت لضر نزل به وانما عليه ان يصبر ويحتسب وأن يجاهد الشيطان الذي يتسلط عليه بهذه الوساوس فإن كان من أثر مرض وعلم فلا يسأل, يسأل الله الموت وإنما يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وعلى المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فالشيطان اللعين يشم قلب ابن آدم يحاول أن يدخل عليه من أي مدخل فإذا حصن المسلم نفسه عنه بذكر الله وقراءة القرآن والاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فالله جل وعلا يعيده وإذا استرسل المرء مع وساوس الشيطان تلاعب به وأضله لأنه حريص على إضلال بني آدم ألم تسمع أن الله جل وعلا قال عن الشيطان أنه قال فبعزتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فاحرص أخي أن تكون من عباد الله الصالحين المخلصين بالتحصن بذكر الله وقراءة القرآن والمحافظة على الفرائض والابتعاد عن المحرمات وتأدية الصلاة في وقتها الرجل جماعة مع المسلمين والمرأة في بيتها ويؤدي الفرائض كما أمر ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ويستعين بالأعمال الصالحة يؤدي ما يستطيعه من عمل صالح بهذا بإذن الله يسلم من وساوس الشيطان يقول السائل رجل كبير في السن ونوى العمرة من ميقات أبيار علي فوصل إلى مكة وعند وصوله خلع لباس الإحرام ولبس المخيط يومان وذلك جهلا منه والآن يريد أن يأتي بالعمرة هو على إحرامه على إحرامه الذي أحرم من ميقات أهل المدينة من أبياري علي من ذي الحليفة وإنما عليه المبادرة الآن بلبس ملابس الإحرام وخلع ملابسه العادية ثم المبادرة بالطواف والسعي والتقصير من رأسه أو الحلق ثم يكون تحلل من عمرته وتحلله ولبسه للمخيط جهلا لا يواخذ به ولا يؤثر على نسكه بل هو على نسكه الأول إلا إن كان جامع زوجته خلال هذه المدة فالأمر يختلف إن كان جامع فقد بطل نسكه السابق ووجب عليه المضي فيه يتمه كما قلنا ثم يذبح هديا ثم يعوض بدله من الميقات الذي احرم منه بعمره بدل العمره التي افسدها يقول اديت العمره انا وزوجتي وبقي لنا ثلاثه ايام هل الجماع مع الزوجة مباح لك الجماع بعد التحلل من العمرة مباشرة. المحرم إذا أحرم من الميقات ثم دخل مكة وطاف وسعى وقصر من رأسه أو حلق والمرأة قصرت حل لهما كل شيء حتى الجماع لأن المرء يمنع من الجماع ومن محظورات الإحرام. حال النسك ما دام احرم ولم يطف بالبيت او طاف بالبيت ولم يسعى او طاف وسعى ولم يحلق او يقصر ممنوع فاذا طاف وسعى وحلق او قصر حل له كل شيء حتى الجماع يقول إذا بيعت امه وهي حائل ثم دخل عليها المشتري وحملت منه ثم تبين إفلاس المشتري فهل ترجع؟ لا ما دام حملت هي أصبحت ام ولد لهذا المشتري المفلس لا ترجع على صاحبها الأول ولا يملك هو أن يبيعها يقول هل يجوز الطواف حول الكعبة ستة أشواط أو أكثر أو أقل من سبعة لا الطواف سبعة أشواط طواف الحج الركن وطواف الوداع في الحج واجب وطواف القدوم طواف نسك وطواف العمره وطواف التطوع كله سبعة أشواط ما يجوز له أن يتعمد الزيادة ولا أن يتعمد النقص فإن شك هل طاف أربعة أو خمسة أو طاف ستة أو سبعة يبني على اليقين الذي هو الأقل ويكمل النقص هل يجوز الاعتمار أكثر من مرة واحدة في خمسة أيام رحلتنا من سوريا المرء إذا دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج منها للإتيان بعمرة أخرى ما دام بمكة يكثر من الطواف بالبيت ولا يكرر العمرة فان خرج من مكة لحاجة ورغب في العودة إليها فله أن يعود بعمرة ثانية فمثلا أدى عمرته وسافر إلى المدينة ورغب العودة من المدينة إلى مكة يعود بعمرة أدى عمرته وخرج إلى الطائف أو خرج إلى جدة ثم رغب في العودة إلى مكة فله أن يعود إليها بعمرة يعني إذا كنت خارج مكة وتريد الدخول إلى مكة فالأحسن أن تدخل بعمرة واما اذا كنت بمكه واديت العمره فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمره اخرى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين